وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علمًا مفعلا وعمل صالحا متقبلا عندك ورزقا خلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين.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 ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترجقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى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 وَاجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا خوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اخفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقبامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يبيك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 وتظل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سألوا اعتددوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر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 Ó, póre وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ مَأْوَى الْخَيْرِ مُسْتَقَرُّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ الملك بعد إذ جاء Bana Allah, Allah, Allah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم Oh أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا